وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا إ ل ي ه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ف ع م ل إ ن ن ا عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى الي أن ه ك م إله و ا ا ح د ف س ت ق ي م و ا إ ل ي ه و ا س ت غ ف ر و و و ه ي ل ل م ش ر ك ي ن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ا ة وهم ب ل آ خ ر كافرون ة هم إن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ع م ل و ا ا ل ص ا ت ل ه م أجر غ ي ر ه قل ُ ائنكم َُّ لتكفرون َََُُْ بالذي َِِّ خلق َََ الارض ْ أ َ في ِ يومين َْ وتجعلون َََُْ له ُ و َ اندادا ًَْ ذلك ََِ رب َُّ العالمين َََِْ وجعل ََََ فيها َِ رواسي ََِ من ِْ فوقها َِ وبارك ََََ فيها َِ وقدر ََََّ فيها َِ أ َ ق ْ و َ ا ت ه ا وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال تاءتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحصبا ذلك تقدير العزيز العليم ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل انذرتكم ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثود إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ لا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام حسات, حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اخزى وهم لا ينصرون وأما موسوعه ا ث م د فهديناهم ف ا ت ح ب ا ا ل م ا على ل د النابلسي ع ق ة ا ع ن ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا يتقون و و ي م يحشر أ ع د ا ء ا ل ل ه ا ل ن ا ر ف ه م ي و ز ع ن ح ه إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم, وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خلقكم أ و ل مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ج ل و د ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و ذ ل ك ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ارداكم ك م أ ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين ف إ ن يصبروا م و س ت ت ع ب و فما ه م من ا ل م ع ت ب ي ن و ق ن ا لهم قرآن فزينوا ل ه م ما ب ي ن أيديهم وما خ ل ف ه م وحق ع ل ي ه م ا ل ق و ل في ا م م من قد ق خلت ب ل ه م من الجن والإنف ه موسوعه ك ا ن ا ا خ ر ي ن ق ا الذين كفروا لا ل ت س م و ذ النابلسي ا ق ر آ و ل غ للعلوم الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و ب ا ش د ا و ل ن ن ج ز ي م ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا الذين ن ج ع ل ه موسوعه ا ت ا م ن ا ل ي ك و ن ا من ا ل أ س ف ل ي ن إن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ر ب ن الاسلاميه ا ل ه ثم ت ا تتنزل ل ع م الملائكة, تتنزل عليهم الملائكة موسوعه ا ولا ت ا ا ل ن ا ب ل ت ي كنتم ت و ع د و و ن نحن أ ل ي ا ك م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي و الآخرة ل ك م ف ي ه ا ما تشتهي ف س ك م ولكم ف ي ه ا ما ت ل ع و ن نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي أ ح س ن 「今夜は何をしてくれないかわからない」 ك من الشيطان نسغ فاستعذ, فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله و اسماء ج د و ا الذي لله خلقهن إن ن ك ت إ ي تعبدون الله ا ي يسبحون ن عند ربك ب ا ل ل ل والنهار ي ي س ب ح و ن له ى فإذا ا م ل ن ا ع ل ي ه ا ل م ا أهتزت و ر ب ت إن ا ل ذ ي أحياها ل م ح ا ل م و ت ى إنه ع ل ى كل شيء قدير إن ا ل ذ ي يلحدون في ي ن آ ا ت ن ا ل ا يخفون ع ل ي ه أ ف م ن يلقى في النار خير امن أم ياتي امنا يوم القيامه يعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز ل م و س و ي ه النابلسي ل ل لك إ ل ا م ا قد ق ي ل ل ر س ل من قبلك إن قبلك ربك لدو ا م ولو ع ن ي ه أ ع ج موسوعه ي ا ا ل ل ق ا ا ل ت آ ن ا ت أعجمي ع و ر ب ي ق ل و ي ل ل ذ ع ل آ م ن و ا هدى و ش ل ا ء و ا ل ا م ي ه ا ب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه ل يرد ع م ا ل س و ع ه النابلسي تخرج للعلوم ا م ه ي و ي ن ا د ي ا م ي ن شركاء 「そして私たちはこ ا 世を去るの م この世を去るのはこの世を去 ن س はこの世を去るのはこの世を去るのはこの世を去るのです。 فَذَقْنَاهُ َ ر ح موسوعه َ ة ً النابلسي من بَعْدِ َََُّ للعلوم ََ هَذَا ن ّ ا ل ُ س َ ل ا َِ م ي ه لنكفروا موسوعه النابلسي ع م ن ا إ ن للعلوم ر ن بجاربه وإذا س ه ا ل ش ر فذو د ع ا ء عريض ق ل أرأيتم إن ك ا ن م ل ه ثم كفرتوا به م ن ممن أضل ه و في شقاق بعيد شقاق س ن ر ي ه آ ي ا ت ن ا في ا ل ف وفي ف ا ق أ س ه م حتى ي ت للعلوم أنه الاسلاميه شيء شهيد ألا إ ن ه م في م ر ي س من ل ع ا ء ربهم أ ل ا